إِلَّا مَن كَتَبَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُم عَنْ ذَٰلِكَ غَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ